الحمد لله وصلى الله وسلّم ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد محمدا عبده ورسوله. عن الإجماع وعن حجية الإجماع وأبل الحجية كلينا عن وتتلمنا عن المراتب مراتب الإجماع ومراتب الحجية في الإجماع فبيننا على إن المسألة الإجماع لو احنا نظرنا إلى الأدلة نجد الأدلة مش بالتجديد اللي بعض العلماء شددوا فيها في الشروط وفي نفس الوقت الحجية بمعنى القطعية أو بمعنى اللي هي حاجة لا يجوز مخالفتها ابدا فهتلاقيها موجودة في بعض ايه الاشياء ومش موجودة في البعض فمن الاجماع ما هو قطعي ومن الاجماع ما هو ايه ضمن فتكلمنا اللي احنا عندنا دلوقتي حوالي ستة اشياء فاول شيء الاجماع الصريح ثاني شيء الإجماع السكوتي ثالث شيء ما قال فيه العالم المتتبع الضابط يعني المتتبع لأقوال العلماء لا نعلم فيه خلافا رابع شيء اللي هو العلماء نفسهم لم يختلفوا في المسألة ديت ولكن لم يستقرأ الاستقراء الكامل خامس شيء اللي هو حصل شبه اجماع يعني كل العلماء قالوا قول ولكن واحد او اتنين خلفه سادس شيء اللي هي جماهير العلماء قالوا سبع شيء ما يقال جمهور العلماء والمقصود بي يعني اصدق العلماء الاربع فدي مراتب مختلفة ماشي فأول مرتبة أنت بتبصّلها في مسألة الإجماع المرتبة من جهة مرتبة الإجماع نفسها الحاجة التانية مرتبة الشخص اللي إيه اللي ممكن يخالف الإجماع مين هو الشخص اللي ممكن يخالف الإجماع فالشخص اللي بينظر في الاستدلال بينظر في الأدلة بينظر ليها حتى يرجح في فرق بين العالم المجتهد المطلق وفي فرق بين العالم المجتهد ولكن في اول درجات الاجتهاد وفي فرق بين اللي هو اصلا مش مجتهد ولكنه مجتهد في مسألة وفي فرق بين اللي هو بينظر عنده نظر واستدلال لكن ما وصلش لدرجه الاجتهاد وايه وفي فرق بين طالب العلم اللي في اول درجات النظر الاستدلال وبعد كده طالب العلم اللي اللي هو لسه عندوش نظر الاستدلال وكادر عمي فهنا بتفرق الحاجات ديت في برضو مع مراتب الايه الاجماع فيبقى احنا عندنا مراتب في مسألة الاجماع حوالي ستة او سبعة وعندنا مراتب في الناس اللي هتنظر في الايه في المسألة فلو كان الناس اللي هتنظر في المسألة دولة في المرتبتين الأولينيين اللي هو مجتهد مطلق أو مجتهد وصل لمرحلة من الاجتهاد يعني عنده اجتهاد يعني فدوت هيبقى مختلف عن لو أقل منه أفهم المعنى في مسألة استطاعته للي هو يخالف الأشياء فالإجماع الصريح طبعا كله ما ينفعش يخالف الاجماع الصريح ده قطعي فكله ما ينفعش ايه يخلفه ماشي الاجماع السكوتي نفسه مراتب المراتب العالية فيه ما ينفعش احد يخلفها ماشي طيب هنيجي بقى فما لا نعلم فيه خلافا ما لا نعلم فيه خلافا وقالها عالم من العلماء اللي بيستقصوا في البحث ففى العالم المجتهد المطلق او اللى هو وصل درجة من الاجتهاد السى كبيرة مش يلسى فى بذات الاجتهاد دوت ممكن يخالف الذي قيل فيه ما لا نعلم فيه خلافا بس ما يخالفوش بسهولة لازم يكون معاه ادلة قوية واضحة بالنسباله اللي الراجح في المسألة كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من الشرع كذا بغير لكن غير هذا العالم ما ينفعش الخالف اللي ايه ما لا نعلم فيه خلاف مفهوم معنى؟ طيب والعالم ده برضو ما ينفعش خالف اللي ما لا نعلم فيه خلافا لو الادلة عنده بنسبة ستين لاربعين في المية عشان هنا المسألة ما بقتش ايه؟ فيبقى ان يكون ايه الحاجة ما فيش حد خالف فيبقى مفهوم معنى؟ وبعد كده هيجي مسلا بعد ما لا نعلم فيه خلافا الايه العلماء لم يختلفوا يعني الاقوال اللي وصلنا كلها في قول واحد ومحدش قال غيره بس ما ثبتش ما حدش ما اللي نعلم فيه خلافا ما ثبتش اللي هو اجماع فدي برضو المجتهد اللي ممكن يخالف حاجة زي كده المجتهد المطلق او المجتهد اللي ايه اللي وصل درجة الاجتهد لكن لو واحد مشتهد مسألة او لسه عنده نظر ما ينفعش يخالف في مثل هدي المسألة. هنيجي بعد كده اللي هو شبه اجماع او بخالف واحد او اثنين برضو الشخص بقى اللي هيبقى قل من المجتهد. مش بسهولة ياخد بالرأي الايه الواحد او الاتنين ده الا لو هو عنده نظر باستدلال قوي. يعني زي المشايخ مثلا. و وما اقل درجة الاجتاد بس عنده نظر واستدلال قوي وفي نفس الوقت عنده المسألة مترجحة بقوة اما لو مترجحة بضعف لا يبقى ايه ما يخالفش قوي الشبه الاجماعي من اجل واحد او اثنين مفهوم معنا؟ ده من جهة العمل يعني نتكلم دلوقتي من جهة العمل طب لا واحد مش صاحب نظر واستدلال ولكن اقل كمان في مسألة الايه؟ في فمسألة النظر والاستدلال يعني ايه؟ في النظر الاستدلال قرص مش مش في الدرجة العليا اللي قربت من الاجتهاد لا في النص فده مش بسهوله يخالف جماهير العلماء ما ما قال له جماهير العلماء سلفا وخالف عن النص وهكذا يبقى احنا عندنا هنا مراتب المراتب الديد بتختلف من جهتين من جهة مرتبة الايه؟ الأكثرية في العلماء يعني قلنا أول حاجة الإجماع الصريح بعد كده تاني حاجة الإجماع اللي السكوتي بمراتبه إجماع السكوتي نفسه مراتب وبعد كده تالت حاجة لنعلم فيه خلافا وقالها عالم مدقق في مسألة الإجماع والخلاف رابع حاجة اللي هي العلماء كلهم قالوا بكلام ولكن لم يذكر فيه الاجماع لم يذكر فيه ولا لأن العلم فيه خلافه ولكن احنا مشوفناش حد قال حاجة تاني. خمس حاجة العلماء كلهم قالوا كلام ولكن خالف واحد او اثنين شي باجماع يعني. سادس حاجة جماهير العلماء سلفا وخلفا. سبع حاجة لاما الاربعة. ماشي? فيبقى احنا طيب دي اول حاجة بننظرها الله بننظر تاني تاني حاجة بننظرها بننظر ايه? ننظر لمرتبة ال الشخص اللي بانظر في الأدلة وممكن يخالف الإجماع أو ما يخالفه، فالمشتهد المطلق لي براح أكتر من المشتهد اللي في بداية درجات الإجتهاد، المجتهد اللي في بداية درجات الإجتهاد لي براح أكتر من صاحب النظر والاستدلال اللي أقرب يوصل الإجتهاد ولكن ما وصلوش أو للشخص اللي هو ما وصلش الإجتهاد ككل ولكن وصل لي في بعض المسائل. وفي بعض رو علماء قالوا اللي ينفع يبقى مجتهد في أبواب من العلم بعضهم قالوا ينفع يبقى مجتهد في مسائل وبعضهم قال ما ينفعش لازم يبقى مجتهد مطلق كل في كل حاجة يعني الإمام إيش مجتهد بس الراجح يعني اللي ينفع يبقى مجتهد في أبواب من العلم وينفع يبقى مجتهد في بعض المسائل فدوات ما ينشري يعني درجته في مخلفة الـ الـ ما لنا علم فيه خلافة أو كذا مش زي درجة اللي فوقيه. فده يصبر يزبر شوية ما ما يستعجلش عشان هو لسه ما وصلش لمرحلة اللي هو ضبط الاجتهاد ككل فما يخالف لنعلمه فيه خلافة يبقى بيخالفه وهو مطلم هل فهم معنى؟ وبرده ايه, ايه الشخص ده اللي هو مجتهد في مسائل او في ابواب مش زيه اللي صاحب نظر الاستدلال ما وصلش لأي مرحلة من الاجتهاد حتى لو صاحب نظر الاستدلال قوي فما يخالفش مثلا الحاجات اللي شبه اجماع واللي صاحب نظر الاستدلال العادي ما يخالفش جماهير اهل العلم سابقا وخلفا اللي بقى وهكذا طب اللي ايه اقل من كده طلبه العلم اللي هم لسه مش صاحب نظر استدلال ده زي ما انتم خدتوه في الايه في الحديث السادس طه النوويه يستحب له ايه ان يأخذ بقول الجمهور اللي هو اي الامام الاربعه ماشي فالأخذ بالقانون الجمهوري أولى من الأخذ به بخلافه عشان هو مش عارف يرجع فبالنسباله الأغلبية ترجيح بالنسبة للأغلبية إيه ترجيح وهكذا في اشكال في الكلام ده عشان الكلام ده مهم يضبط مسألة الإجماع والأغلبية من جهة العمل في حد مش فهمه طيب حجية الإجماع الايه السكوتي لو وصلنا عليه مرتين مرة الايه لفت احنا قلنا الإجماع السكوتي نفسه مرات نتكلم عنه كده وبعدين نتكلم عنه احنا قلنا ولا ما قلناهوش قلناهوش صح؟, قلناهوش, صح؟ قلناهوش صح طيب اختلف العلماء في الإجماع السكوتي أو السكوتي الذي عرف بتصريح بعض العلماء عرف بتصريح بعض العلماء وسكوت الباقين هل يعد حجة أم لا يبقى لو بعض العلماء صرح وسكت الباقين فده اسم الإجماع الإجماع السكوت. هل يعد حجة أو لا فذهب الجمهور إلى حجيته واستدلوا بما يلي أو استبلال لهم أن سكوت العالم عن فتوى غيره يدل على موافقته إياه إذ لو كان يعتقد بطلان تلك الفتوى لما سكت عن الإنكار لأن السكوت عن إنكار الباطل محرم لا يقدم عليه العلماء المجتهدون بأول دليل اللي, إيه اللي العالم لو هو له رأي في مسألة لا يسكت لو ايه يعني لو انتشر راي معين وهو مخالف لهذا الرأي فلا يسكت عن ايه عن هذا وإذا واذا سكت يكون حراما عليه ثاني ثاني دليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله فالحديث يدل على أنه لا يمكن أن تخل الأمة من قائم لله بالحجة وتكون بين مخطئ للحق وساكت عن الإنكار فلو كانوا كذلك لم يتحقق ما في الحديث من الوعد ببقاء طائفة من الأمة طاهرة على الحق لأن ظهورها يقتضي إظهار ما هي عليه من الحق ماشي؟ هما استدلوا بإيه؟ بمعظم أدلة الإجماع. معظم أدلة الإجماع مش صريحة. في اللي هي لازم يبقى إجماع صريح. هي تدل على إن الأمة لو قالت كلها بكلام أو موافقة لكلام، فبالتالي لا تجتمع على الإيه على ظلم. ماشي؟ طيب وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يمكن أن ينعقد إجماع. مع سكوت بعض العلماء بل لابد من تصريح الكل واستدل على ذلك بأنه لا ينسب إلى ساكة قبل وطبعا الإمام الشافعي كان, كان ليه مناظرة قوية في مسألة إثبات الإجماع مع طوائف في زمنه كانت بتخالف الإيه؟ إثبات الإجماع وتنكر إثبات الإجماع فأخذ يستدل وكذا وكذا فإيه فهما بيتكلموا معاه قالوا له طب ما انت بعضكو بيقول بعض اهل السنة بيقول ايه اللي بالاجماع السكوتي فقال لنا ما بقولش بيه ولا ينسب الى سياكة ايه قبل هو التاني اللي هو بينكر الاجماع عايز يقول له انتو بتقولوا بالاجماع السكوتي وبالتالي الاجماع السكوتي ده غلط فانتو غلط فقال لنا ما بقولش بيه بفهم معنى فأنا قصدي يعني كلام الامام الشافعي كان بيتكلم مع واحد ايه اه بينكر الاجماع اصلا فهو بيتناقش معاه في مسألة يعني فمن ضمن كلامه قال حتة الايه الاجماع السكوتي ماشي فده الام الشافعي الى انه لا يمكن ان ينعقد اجماع مع سكوت بعض العلماء بس ممكن يكون مذهبه بس انا بقول لكم ايه اللي في فرق بين اللي هو مذهبه بيحرره في كتاب وكذا وفي بين هو بيتناقش مع ممكن يكون مذهبه مش مش معنى كده لو مش مذهبه ممكن يكون مذهبه بل لابد من تصريح كل. واستدل على ذلك بأنه لا ينسب إلى ساكت قلب، وبأن العالم قد يسكت مع عدم موافقته لأسباب كثيرة منه يعني هو قال العالم ممكن يسكت مع عدم موافقته للقلب لأسباب كثيرة منها أن يغلب على ظنه أن غيره قد كفاه مؤنة الإنكار على الفتو يعني بذا كانت موجودة شوية في بعض السلف اللي هو خلاص ترى ما في حد قال خبر ماشي أن يسكت خوفا من سلطان أو نحوه هنا بيتكلم عن أسباب اللي ممكن الشخص يع عنده رأي مخالف ويصوت يسكت, يسكت خوفا من سلطان أو نحوه ودي برضو ممكن تحصل تحصل يعني خاصة ال اللي, اللي اللي هو معزول ماشي أن يسكت لكونه لم ينظر في المسألة بعد يعني هو لم ينظر في المسألة بعد أو يسكت لتعارض الايه؟ الأدلة عندها وظهر بعضهم إلى أنه يعد حجة ولكن ليس بإجماع يعني في الإجماع السكوتي ثلاث أخوال أول قول إجماع وحجة ثاني قول بحجة ليس بإجماع ثلاث قول إيه ليس بحجة ولا إجماع وهذا القول رجع إلى القول بالحجية يعني إذ أن, إن المراد إن مراد هذا القائل والله أعلم أن الإجماع حجة ظنية لخلاف الإجماع الصريح فهو حجة قطعية ولذلك لا ينبغي أن يعد هذا قولا جديدا في المسألة يعني هي هو مش قول جديد ولكن بيختلف في المرتبة فاللي قاله اللي هو إجماع وحجة قدهم يعني مرتبة الإجماع السكوتي عند التعارض أقوى من اللي قاله حجة بس مش, إيه مش إجماع ولكن هما الاثنين برعلي حجر بعضهم إلى أنه إن كان الذي تكلم في حكم المسألة حاكما ويلي يعني فلا يكون سكوت الباقين دليلا على اتفاقهم وإن كان دليلا وإلا كان دليلا وهو رأي ابن أبي هريرة من الشافعي واستدل بأن العادة جارية بعدم الاعتراض على حكم الحاكم الخليفة يعني وإن كان غيره من العلماء لا يوافقونه وأنه من عادة العلماء حضور مجالس الحكم وعدم الاعتراض على حكم القاضي وإن كان على خلاف مذهب الحاضر. وهذه العادة لم تعهد في الفتاوى والأراء الصادرة من غير القضاء وجب التفريق بينها على النحو السابق. يعني بعض العلماء منهم يعني ابن أبي هريرة من الشفعية قال إيه لحنو بين المسائل اللي إيه اللي لها علاقة بالحكم والحاكم أصدره وبين الفتاوى العادية ليه؟ عشان المسائل اللي هي علاقة بالحكم أهل السنة والجماعة على عدم إي منابدة الحكام أو معارضة الحكام إذا كان الخلاف سائر فممكن يكون هو بيقول الحاكم أخذ برأي وأنا وعالم بيقول برأي تاني والرأي التاني هو خلاف سائر فمش إي فمش لازم يعمل بالبلا ولا إي ولا ينشل الرأي تاني فسكت ماشي فلوجود الاحتمال الكبير لسكوت العالم وعدم موافقته على الرأي، فقالوا يبقى معه مع الحاكم لا. والراجح أن الإجماع السكوتي حجة، ولكنه حجة ظنّية ليست في درجة الإجماع الصريح. وما استدل به الإمام الشافعي من أنه لا ينسب إلى ساكت قول، جاب عنه بأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. يلزم يلزمه أن ينكر المنكر فإذا سكت عن الإنكار دل سكوته على موافقته على الفتح طبعا الكلام ده ممكن يتقال صح لو إيه لو أن العالم ده منكر لا هو المام الشفائيب يتكلم في مسألة الإخلاف سائخ فهو بالنسبة له مش منكر على حاجة فسكت مفهوم معنى ولكن لو في حاجة إلى البيان فينبغي ويجب على العالم أن يبين لكن في أوقات يظن العالم أنه لا يوجد حاجة إلى البيان فلا يعلم مثلا أن مسألة تنتشر ويقال أنها إجماع مثلاً يعني. فإيه؟ فما يبينش وما ذكر من الاحتمالات التي يمكن أن يحمل عليها سكوته كلها احتمالات ضعيفة إذ لو تحقق بعضها لقامت عليه قراء تدل عليه. هو هنا مضارضش الكلام قوي. هو قال إيه ما ذكر الإحتمالات إحتمالات ضعيف. وبعدين بيرد بيقول إذا تحقق بعضها لقامت عليه قراء تدل عليه. لا هي الإحتمالات مش هنقول ضعيفة هنقول ممكن تحصل. ولكن الضابط بتحا إذا لو تحققت تحققت هذه الإحتمالات ففي قراء تدل عليه. في قراء إيه؟ تدل إيه؟ تدل عليه. ودي بعض العلماء قالوا بذلك بقى. قالوا إلا الجماع السكوتي حجة. وده رأي إن شاء الله يعني قوي يعني. إلا الجماع السكوتية حجة. إلا إذا دلت قراء تدل على إن في بعض العلماء إيه, إيه لم يوافق وسكت. مثل من هذه القرائن اللي تكون إيه اللي يكون الإيه القول اللي انتشر ده قول حاكم، فهذه من القرائن هذه قول حاكم وليها علاقة بالإيه بالخلافة أو الحكم أو اللي ينكر هيحصل له مشكلة أو كده يعني مش مسألة عادية يعني مسألة اللي علاقة بالسياسة، يعني. فدي من القرائن اللي إيه اللي تجعل بعض العلماء ممكن إيه يسقطوا إذا لو تحقق بعضها لقابت عليه قرآن تدل عليه ولكن إيه يبقى هو الأصل حجة وأنت بقى لله يخالف هذه الحجة يأتي القرآن لأن مثل هذه الأشياء تظهر اللي هيتتبع التاريخ ويدرسه كويس هيقدر يميز هقدر إيه فنما وقفش الإجماع السكوتي كله من أجل احتمالات أنا أقدر أوصلها بنفسي بالأدلة فبالتالي يبقى الأصل في الإجماع السكوتي اللي هو حجة وفي الأشياء اللي نوقع فيها إجماعي السكوتي يدرس التاريخ دراسة جيدة بحيث إن لو في احتمالات أو أدلة أو قراءة تدل على إن ممكن بعض العلماء يكون مخالف لهذه المسألة وإيه ولكنه يسكت ففي الحالة ديت ما يبقاش إجماع فهو معنا؟ بيقول إيه إذا تحقق بعضها لقامت عليه قراء تدل عليه ولما سكت عن الإنكار إلى وفاته ثم عشان التاريخ هيبين لنا المسألة دي في علماء أصلا قالوا اللي, اللي مهم جدا اللي أنت تدرس التاريخ السياسي في فتاوى العلماء السياسي ليه؟ عشان الفتوى غير الحكم ومسائل السياسة ومسائل التعامل وكذا مسائل معظمها ببني على الفتوى ماشي؟ فبتتبع فتاوى العلماء وجدنا التأثير السياسي والتاريخي ليه تأثير في الفتوى زي الشيخ أسامة الشيخ أسامة مثلا لأنه بينظر إلى الأصلح المكلفين. فتجد ان ليه فتاوة معينة مثلا اللي مش فاهم كلامه ممكن بعد عشر سنين يحس الكلام متعارض اللي مش فاهم استدلاله هو بيستدل ازاي يعني وهو مش متعارض هو الفتوى دي مبنية على مصلحة او مفسدة او مبنية على فقه واقع معين الفقه الواقع ده لما تغير الفتوى تغير زي ما مجلس الشعب كان مجلس الشعب اللي بيدخله لازم يعمل الحاجة حرام دلوقتي لا مش بيعمل حاجة حرام فبالتالي كان زمان المفسادة بتاعته أكبر من مصلحة دلوقتي المصلحة أكبر من مفسادة فالفتوى تختلف الفتوى إيه تختلف ففي فتاوى كتير مش مبنية على نص شرعي صريح لا في فتاوى كثير مبنية على اعتبار المصلحة وسد الزرائع واعتبار القواعد الفقهية فالفتاوى ديت التأثير التاريخي بيفرق فيها التأثير السياسي والظروف المحيطة بالمفتي بيفرق في يعني مثلا من الحاجات مثلاً المعروفة المشهورة اللي وجدوا مثلا في الحنابلة مثلا تلاقي الحنابلة مشتدين على شاعرة، ولكن ابن قدامة كان من أخف الناس في الحنابلة مشتدين على الأشاعرة وكلامه معاهم فيه لين قوي جدا يعني من غير ما يخالف يعني ما بيخالفش أهل سنة بحاجة استعادوا عن بلين فاتتبعوا اللي تتبع يعني التاريخ اللي اخدامه كان من ايه من جيش صلاح الدين وصلاح الدين كان اشعري او في حته اشعرا يعني ولكنه كان ايه حاكم صالح ينظر الى مصالح الامه وكان المذهب الشعري وقتها منتشر وايه وكان واضح فيه اللي هو يريد الحق ويتجرد اليه وهو اللي قال يعني ما ايه ما شاور على ابن واللي معامل الحنبلة وقال من هنا يأتي النصر كان عليهم وكانوا بيختموا الليل وكذا, وكذا وكذا فهو كان مش أشعاره متشدد كان موضوع عادي وفي نفس الوقت ايه كان متجرد فكان ابن قدامى بيتعامل معهم معاملة ايه معاملة لدينا جدا فيها حكمة على حسب مصلحة الأمة مصلحة الأمة كان في ذلك ولكن عشان ينابذ ويعارضوا ويكذا فالصباح الدين يروح متخانق معاه ويحاربوا ببعض مش هي دي المصلحة الشرعية معنا؟ فلا شك اللي دراسة التاريخ تاريخ العالم أو عموما ودي بيدرسوها في الماجستير يعني بيعملوا ماجستير أو دكتوراه وبيعملوا ماجستير على عالم وفتاوي تلاقيهم دايما يدرسوا التاريخ السياسي التاعه والبيئة المحيطة به فتاوى الإمام أبو حنيفة مختلفة عن فتاوى مثلاً لامن سوفيان الثوري أو أو يعني عن الأوزاعي وقالوا من أسباب الاختلاف اليمان محيي كان قريب من فارس وفارس كان إيه الحضارة الفارسية وال والحضارة اليونانية ومش عارفين فالوضع مختلف عن مثلا زي دلوقتي بالظبط تلاقي الشيخ اللي قاعد مع طلبة وما يعرفش الواقع وهو قريته في الكتب بس مختلف خالص عن شيخ تاني بيسافر برا ويروح ويجي ويعمل وبيتابع مش عارف فده معين الاثنين مكي وعلماء فده بتلاقي يعني ايه ضابط في حاجات اللي هو بتاع الكتب اللي هو محصر في بيئة معينة صغيرة ولكنه في المسائل بقى اللي هي تعلق بال... بالواقع ممكن يبقى مش قوي مش بنفس قوة الشخص لا اللي اتعامل بنفسه وحتى دي يعني في دراسة في مسألة ليه يعني بعض فتاة اللي هي مش تغيرت لما جيه مصر فكان ليها بسبب برضو اختلاف البيئة اللي هو جيه فيها فمسألة البيئة والسياسة والظروف دي بتفرق خاصة ببقى في مسألة زي مسألة الاجمعاء السكوتي عشان الاجمعاء السكوتي هو سكت طب سكت ليه؟ الفتوى اصلا متعلقة بسياسة معينة في وضع معين في ظروف معينة ولا ملاش تعلق بالمسألة دي طبعا مسألة طهارة وصلاة وكده مش مشكلة احنا متكلم في مسائل سياسة مسائل يعني معاملات مثلا فرضها الحاكم في وقت من الاوقات فديه اللي هيبقى فيها الايه الموضوع موصول الدراسات في تاريخ الامام ده تاريخ الامام اه في معه. الزمن ده اه في الزمن وفي دراسات دلوقتي في المسألة دي اثر اثر التأثير السياسي على فتاة العلماء والدراسات ديه بتوضح اللي في تأثير وتأثير مش ضعيف والعالم مبينفقش بس في الاخر الظروف نفسها بتخلي الفتوى تطلع بطريقة معينة فمهمة دراسة المسائل ديت بالذات بقى ما نيجي نبقى عايزين نحكم في مسألة زي الإجماع سكوت طبعا لو مسألة متعلقة بالعبادات خلاص احنا نتكلم في مسائل اللي هتعلق بالأمة أو متعلقة طيب يلقي لو تحقق بعضها لقامت عليه قراءة تدل عليه ولما سكت عن الإنكار إلى وفاته يعني العالم ده ما كان مش عادي ساكت لغاية إيه هو كلامه طبعا كلام قوي ولكن ممكن يحصل وإن كان بقل ثم إن عادة العلماء الجهر بالحق عادة العلماء الجهر بالحق وعدم الخوف من سلطان أو غيره هو كلام ده صحيح ولكن كما قلنا إيه ممكن يكون ظروف معينة وممكن يكون كمان الخلاف سائر مثلاً نتكلمش هنا في مسألة حق وباطر نتكلم في خلاف سائر عليه إجماع ولا لأ يعني أصلي مسألة دي إجماع ولا فممكن يبقى المسألة هما ذكر فيها الإجماع ولكن ممكن يكون بعض العلماء بيخالف ولكن هو شايف الخلاف سائر فما فيش داعي اللي هو يعمل مشاكل مع الحاكم فهو المعنى؟ وإذا سكت العالم عن الإنكار علانية فلن يسكت عن بيان الحق لطلابه ودي صحيحة وخاصته فق وناقلي فقهه ودي صحيحة فعشان كده إيه؟ إحنا الأصل اللي إحنا بنأخذ بالإجماع السكوتي ولكن إذا دلت قرائن على إن ممكن العالم يسكت أو الإيه النقل بتاع الإجماع السكوتي مثلا جاي من الخليفة مش جاي من, الإيه من طلاب العالم ففي الحالة ديت إيه بنبتدي إيه نبحث المسألة وأما سكوته لعدم نظره في المسألة فلا ينافي الإجماع لأنه حينئذ لا قول له في المسألة سكوت لعدم نظره في المسألة هل ينافي الإجماع ولا لا؟ يعني سكوتة لعدم نظر في المسألة دي حاجة لأن الأدلة متعرضة عنده ماشي فسكوتة لعدم في المسألة ما ينافيش الإجماع ماشي طب سكوتة للأدلة متعرضة عنده دا ينافي الإجماع لأ هينافي الإجماع لو قلنا الإجماع بالتعريف اللي احنا ولكن لو قسمنا الإجماع لمراتب هيبقى ينافي المرتبة العليا ولكن هيبقى أي مرتب فيتحطس مرتبة من المراتب مفهول معنى؟ وعلشان كده مهم جدا في مسائل وصول الفخة خاصة اللي انت بتحط كل حاجة ببرتبتها فانا أبقى عارف ايه اه اللي المسألة اللي عليها إجماع وكل العلماء يعني ما قالوها أقوى من المسألة اللي عليها إجماع وبعض العلماء توقفوا فيها ولو كانوا قلة والمسألة اللي بعد العلماء توقفوا فيها كانوا قلة أقوى من إيه من المسألة اللي خالف فيها بعض العلماء، فالمراتب بتفرق في المسألة، وينبغي أن نعلم أن لو استطعنا تصريح كل عالم بالموافقة على الحكم لما أمكننا أن نجد مسألة نقل إلينا فيها قول جميع المجتهدين، وكل ما نقله العلماء لنا نقول الإجماع ومن قبيل إجماع السكوت فليتأمل، ودي مسألة صحيحة اللي إحنا الناس اللي شددت في مسائل الإجماع وقالت اللي هم في شر الإجماع الصريح في الآخر ما قالها إلى مسائل أقل ما يقال فيها اللي فيها نصوص صريحة جدا بحيث اللي أنت خلاص يعني إيه مش هتحتاج الإجماع في شيء مش هتحتاج الإيه الإجماع في شيء قوي إلا في بعض المسائل اللي إيه قليلة مشي ولكن زي ما قلنا تقسيم المراتب اللي إحنا قلناها دي بتفرق جدا في مسألة الايه الايه الضبط في المسألة فلا شك اللي اللي كل الحاجات دي مهمه اللي هو الاجماع الصريح بعد كده الاجماع سكوت المراتبه بعد كده ما لا علامه فيه مخالف بعد كده اللي كل العلماء يقولوا قول ما مخالف لي بس ما ذكرش لا نعلم فيه مخالف بعد كده ايه, إيه. زي ما قلنا جماهير اهل العلم سلفا او اجماع معنا واحد او اثنين جماهير اهل تقسيمه دي مع تقسيمة الشخص اللي هيخالف الاجماع ده لو بننظر في الادله مرتبته ايه دي مع دي لنا هو بيتعامل ازاي ومن اللي ممكن يخالف مثلا ومين اللي ممكن ما يخالفش مفهوم معنا ولا لا زي ما قلنا طيب الاجماع السكوتي نفسه مراتب ده برده يبقى قلنا الاجماع الصريح طب الاجماع السكوتي اجماع خدي نفسه مراتب ففي مرتبة اه اللي هو مش بعض العلماء لا ده اكثر العلماء قال القول وانتشر وما فيش احتمالات اللي ايه اللي يكون حد ينكر هذا القول ويخالف ويسكت يعني فده اقوى درجات الاجماع السكوتي وقد يقترب من الاجماع الايه اللي صريح فده تبقى هو حجة ظنية بس في اقوى درجات الحجة الظنية هيجي ينزل بعدي شوية اللي ايه بدل اكثر علماء هيبقى ايه مثلا نص العلماء مثلا او كثير من العلماء بس ما وصلناش لاكثر العلماء وبرده سكت وانتشر بعد كده هيبقى بعض العلماء ولكن انتشروا كذا وفي الثلاث حالات ما فيش احتمالات او الاحتمالات ضعيفه جدا جدا جدا في ان واحد يكون منكر ويسكت عشان ما فيش داعي ان هو يسكت بعد كده هيبقى ايه في احتمالات اللي هو يسكت ولكن احتمالات ضعيفه بعد كده احتمالات اللي هو يسكت بس احتمالات تقوى بعد كده احتمالات لا يسكت بس احتمالات قوية جدا فهنيجي عند الدرجة بتاعت الاحتمالات اللي هي قوية اللي هو يسكت فالحالة دي لا مش هنقدر ناخد بالاجمع قوي ولكن هنعتبر آه اللي هو قول اكثر العلماء وكثير من العلماء وكذا ولكن ايه؟ هيبقى احنا عندنا الحتة دي معتبرة واخدين بالنا منها منتبهين اللي ممكن يكون فيه احتمال الناس سكتوا لظروف سياسية مثلا او كده او كده مفهول معنا؟ فاعتبار المراتب بجد بيفرق جامد في مساءات الإجماع وفي مسائل الوصولة الفقه كلها خاصة عند الايه؟ تعرض في إشكال كده؟ تمام رتب ايه؟ مرتب اول انت كان على الإجماع السكوتي صح اول حاجة اللي هو أبثر العلماء يقول قول وينتشر ولا يوجد داعي لأن يخالف أحد وايه؟ قاعد اسكت مفيش داعي يخليه يعمل وبعد كده بقى بدل اكثر علماء هيبقى ايه كثير علماء بعد كثير علماء هيبقى بعض علماء بس في الثلاث حالات لا يوجد داعي ان حد يسكت بعد كده بقى هيبقى لا يوجد داعي دي هتتحول ان في داعي بس ضعيف بعد كده داعي بس ايه أقوى شوية بس ما وصلش المض... وبعد كده داعي قوي ففي داعي قوي دي الإجماعي سكوتي هيبقى إيه؟ هيبقى حجته هتقل حجته إيه؟ هتقل ماشي؟ طيب في إشكال كده طب مش بس عارفة فهم إزاي إحنا بنتكلم في إجماع سكوتي وفي يعني على مسألة فيها خلاف في سائر أنا مش عارف فاربوب بس اللي يدينه وضع لا إحنا بالقاتل بنتكلم في إيه؟ نتكلم اللي فيه علماء قالوا كلام وانتشر ولم ينكر أحد في احتمال للشخص الذي لم ينكر ده اللي هو يكون مترجح عنده قولي تاني صح؟ ولأ ولكن هو بيعتبر كلام معظم العلماء دولا اللي هو خلف خلاف سيخ ومش بيعتبره من كلام منكر ما هو لو بيعتبره كلام منكر لازم ينكر يعني كلام العلماء اللي بيقوله لازم ينكر ده كلام صحيح لو هو بيعتبره منكر ممكن ما يكونش بيرد عشان هو اخلاف سائخ عشان هو اخلاف سائخ <تصفيق> طيب واما الاجماع الضمني فقد اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال إيه هو الاجماع الضمني؟ ايش في سؤال بس في سجود فضل دلوان تطبيق المراطب الاشخاص الاجماع في قوي اعم في المساء دي ممكن يعني ايه المعتبر اللي هو اللي ممكن يعمل الجد كلها؟ يعني في لا يعني المجتهد المطلق ما حنا قلنا إيه اللي إحنا بننظر المراتب الإجماع ننظر لمراتب إيه المجت... اللي بينظر في الدليل فاللي بينظر في الدليل هو مجتهد مطلق يعني زي شيخ الإسلام او يعني ما ينفعش خالف في الإجماع السكوتي اللي مراتبه عالية اللي في الأول ده لو إجماع السكوتي ينتصر ما فيش إحتمالات ما ينفعش مفهوم معنا؟ هنيجي مثلاً إيه لبعض العلماء قالوا ممكن هنا بقى على حسب رأيهم في الإجماع السكوتي عنده، فلو عنده الإجماع السكوتي من فشل خالف لو عنده سكوتي يبقى ينفع ده الإسلام، فمازِد اللي زي شكل الإسلام, الإسلام طب اللي أقل من شكل الإسلام اللي هو مثلاً هيبقى مجتهد بس درجة الإجتهاد عنده طبيعية إذا مش هينفع يخالف في الإ في الإجماع السكوتي في الثلاث احتمالات الأولين عشان أصلاً ما عندناش احتمال اللي يكون حد ساكت ومخالب ولكن ممكن يبتدي يخالف مثلاً في في ما يكون في احتمال بس مش ضعيف يعني اللي يكون بعض العلماء سكتوا لإيه لحاجة ده وهو وصل لمرحلة الاجتهاد هي مصدي طب هنيجي بقى لواحد ما وصلش لمرحلة الإيه الاجتهاد اللي هو في كل الفقه ولكن وصل الاجتهاد في مسائل زي معظم مشايخنا مثلا الحالة دي ما ينفعش يخالف جميع السكوتي إلا لو ظهر احتمال قوي اللي هو إيه اللي, اللي, اللي ممكن يكون في سكوت عشان سياسة عشان كذا عشان كذا واحتمال دي يكون ظاهر بسو أصدقى الانتقساء دي متفافة يعني في الوضع يتجاه ساعة يبقى مثلا كل يجري حاجة ويتلاحظ بكي حاجة تانية فمراسة ثالثة عملك يجربونها فممكن يكونش مكتاد فيه يعني مش ما هو لو, لو محسس دارت الاجتهاد لا يبقى ما ينفعش خالف يبتدي بقى ايه الجماعة السكوتي ده كله ما ينفعش يخالف بس ده هو بيحصل في ما فيها مرضيه يعني أيه. فده هو يعني ممكن كده ما ينفعش يقوم يعمل صح ولا من جهه ان هو خالف ال ال يعني اه لو هو مرتبته في العلم كبيرة قوي يعني زي الشيخ نباز مثلا ممكن <تصفيق> اه اما لو واحد لو واحد زي المشايخ مسلا موجودة في السياحة هو إما في اقل درجات الاجتهاد ياما في بي... يعني في اعلى درجات نظر الاستدلال ياما في نص نظر الاستدلال فالحالة دي ما ينفعش يخالف الاجماعي السكوتي بكل درجاته الا الدرجة اللي هي اخر الدرجة اللي في احتمال كبير اللي في كل ناس ساكتين كتير لازروف او لكذا او دي. فهم? لو انت بقى بتتكلم على الواقع بتاعنا ده احنا الكلام اللي انا بقوله في الاول ده مش انا بتكلم كلام علمي ماشي فبتتكلم على الواقع بتاعنا دوت اه الصح اللي ما ينفعش حد من المشايخ اللي هو لسه ما وصلش للاجتهاد اللي هو يطلع برأي مخالف عن الباقي الا بعد ما يدرسه كويس ويدرس حجج الباقيين ويكون هو عنده نظر استاذ دارع عالي جدا او وصل لمرحله الاجتهاد يكون فعلا عنده مترجح لمسألة بعد كل ده بس اللي بيحصل إني بيحصلش أي حدا من دي اللي بيحصل إيه اللي هو بيقول رأيه وخلاص، ولا بيتناقش مع ده ولا بيعرف ده بيجيب بيجد ده ولا بيعمل كذا ولا هل هم أصدق؟ فيه إشكال كده؟ آه هو نفس السؤال أحمد احنا مقولش خلاف سائر انا بقول دلوقتي هو في اجماع يعني بمعنى ايه هو بتتكلم على كلام ماهر ولا على كلام اللي كلام ماهر بيتكلم من اللي دلوقتي العلماء ايه كلام احمد اللي قال هو بيقول ازاي احنا دلوقتي احنا دلوقتي عايزين نزبت ده اجماع ولا مش اجماع ماشي ف فبنقول اللي ممكن يلقى فيه احتمال اللي بعض العلماء يكون مخالف ولكنه سكت ليه؟ علشان عنده كلام الاكثرين ده كلام سائخ فمش لازم ينكره ففي احتمال اللي هو يسكت صح ولا لا؟ بس هو ده اللي انا كنت بوضحها فهمت؟ معنى كده اللي ايه؟ ده لو الاحتمال ده صحيح بس ده احتمال عقلي إحنا بقى ال ال في مسألة الإجماع السكوتي إيه اللي هو حجة ماشي ولكن لو دلت قرائن على إن في ناس سكتوا لإن السكوت هو المصطلح الشرعي في زمانهم عشان يحصل مشاكل لو ما سكتوش أو مش مش صح اللي هم يعني يتكلموا ففي الحالة دي مش هيبقى إجماع هيبقى قابل أكثر الإير علنا فهم مش هيبقى اه مش هيبقى اجماع ايوه مش هيبقى اجماع لكن لو ما فيش اسباب سياسيه ولا في مشاكل مسألة مثلا في العبادة مسألة في كذا هيبقى اجماع و يعني المساله اجماع فهمت في له سياسيه ولو في اجماع هو سكت عشان في سبب موجود كلمه يبقى في مشكله اه ففيبقى كده في احتمال كبير اللي بقى فيه علماء مخالفين للايه اللي بت... يتقال عليه إجماع ده علشان دواعي وعي أمنية أو سياسية فالتالي مش هيبقى إجماع فهمت؟ طب بعد الدرس بقى قادم عشان بس ما نعطلش الدرس ماشي؟ طيب وأما الإجماع الضمني إيه الإجماع الضمني ده؟ الإجماع الضمني اللي إيه اللي يبقى فيه في الم... في عصر من العصور مثلا العلم... عصر الصحابة الصحابة اختلفوا على مذهبين ماشي. فهل يجوز إحداث قول مخالف قول ثالث يعني ولا لا فبعض العلماء قالوا لو هم على مذهبين يبقى الأمة أجمعت على إيه على إن الحق يديا ده فما ينفعش واحد يجيب رأي ثالث وبعض العلماء قالوا طمع اختلفوا يبقى ما فيش إجماع يبقى ينفع واحد يقول رأي ثالث وبعض العلماء توسط وقال اللي لو الرأي الثالث ده يخالف إجمعهم ويعارضه يبقى أي مخالف للإجمع يبقى ما ينفعش للرأي الثالث ده يتقال أما لو وسط ما بينهم ولا يخالف إجمعهم يبقى بالتالي الرأي الثالث ده يجوز هنقرأ المسألة فاهمين ولا في حد مش فانا بقوله هنقرأ المسألة وإن شاء الله ومن الله طيب اما الاجماع الضمني فقد اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال يعني اديكم مثال كده عشان قبل ما تقرا وتقو مستوعبين مثلا الحجاب يبقى اختلفوا النقاب ولا الخمار يعني يعني قول بيقول لازم تغطي كل وجهها كل جسمها وقول بيقول يجوز تكشي في الايدين بس وقول بيقول يجوز تكشي في الوجه والايه والكفين ماشي فهل ينفع ده في خلاف هل ينفع واحد يطلع برأيه تادي ولي ينفع تكشف الشعر ويستدل بأدل ولا لا فده اسم الإجماع الضمني اسم الإجماع الضمني مش ربط يقوم يعني ممكن تلاقي. عشرة اه اه ماشي دي دي بس من اه لا اه من مسأل طيب يبقى أيها الأما الإجماع ضمني فقد اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال القول الأول أنه حجة ومذهب وأكثر الأصوليين طبعا في مسألة الحجاب لو في إجماع على إن الش لو يعني ثابت الإجماع وانتصر إن الشعر لا يجوز كشفه خلاص ده بإجماع على الشعر مثلاً على مسألة إيه اللي إحنا اللي وصلنا العلماء على مذهبين مذهب الجواز الواجه واليداء والكفين ومذهب إيه وموصلش وموصلش نقل إجماع على إنه لا يجوز كشفه أما لو وصل الإجماع على أنه لا يجوز كشف الشعر خلاص كده إجماع على عدم جواز كشف الشعر بسألة بس طيب القول الأول أنه حج في الإجماع الظلم هو مذهب أكثر الأصوليين دل على ذلك بأن إحداث قول ثالث لا يخلو من أمرين أحدهما أن يكون هذا القول المحدث خطأ وحينئذ لا يعتد به والثاني أن يكون هذا القول صوابا فيكون القولان أو الأخوال التي ذهب إليها أهل العصر السابق كلها خطأ فتخلو الأمة في عصرهم عن قائم لله بالحج وهذا مستحيل عند بعضهم ولا يجوز عند بعض الآخر وهذا مستحيل دل على استحلالته أدلة أدلة حجية الإجماع لا لا تجتمع أمتي عليه على ضل فتبين أن كلا الاحتمالين باطل فيكون إحداث قول جديد باطل ماشي في حد عنده إشكال في الكلام ده تاني. القول الثاني يبقى هم استدلوا يعني بمسألة إيه اللي أذات عن الاحتمالين يا إما هو غلط يبقى خلاص يا إما هو صح لو صح مقتضى الصح ده لازم الصح ده اللي معنى كده للعصر اللي قبليه كان كله على ضل وده ما ينفعش القول الثاني أنه ليس بحجة ولا إجماع، وأصدر على ذلك بأن الإجماع لا يمكن أن يؤخذ من الخلاف. وأصحاب العصر السابق قد اختلفوا، فكيف يستدل باختلافهم على الإجماع؟ وأيضاً فإن أصحاب القرن السابق قد اختلفوا في المسألة، فاستدل باختلافهم على أن المسألة خلافية وأن الخلاف فيها سائق، وإذا ساق الخلاف فيها فلا مانع من أو فلا مانع فلا مانع من إحداث قول. قول جديد ماشي؟ يبقى هما قالوا, قالوا اللهم اختلفوا فطالما اختلفوا يبقى يتهبت لنا كده ان المسألة خلافية والخلافية ساغية يبقى ممكن حد ايه يحدث قول جديد يبقى فيش اجماع معنى اللهم اختلف يبقى فيش ايه اجماع القول الاول بيقول لا في اجماع على ان الحق لا يخرج عن ايه عن هذه الاقل القول الثالث التفصيل فإن كانت أقوال المختلفين بينها قدر مشترك والقول المحدث, أو المحدث والقول المحدث يرفع ما اتفقت عليه فهو باطل يرفع يعني إيه؟ يعني يخالف ما اتفقت عليه فهو باطل وإن لم يرفع ما اتفقت عليه الأقوال فهو اجتهاد سائق يعني مثال مثلا لو قلنا لو فرضنا يعني العلماء مختلفين بين النقاب تقطيط الوجه كله وجواز كشف الوجه والإيه؟ ولا دين فلو جاب قول محدث لو قول المحدث ده يخالف متفقت عليه هما اتفقوا كده ايه المذهبين دول اتفقوا على ايه على الايه لا يجوز كشف ما غير الوجه والكف فلو خالف بقى او رفع ما اتفقت عليه فهو باطل ماشي طب وايه لم يرفع ما اتفقت عليه الاخوال زي مثلا لو جه قابل قال جواز كشف الوجه فقط او جواز كشف اليدين فقط جواز كشف اليدين ده منصوب للسيدع عيشها يعني مش قول جديد بس افترض يعني لو هو قول جديد جي قال بجواز كشف اليدين فقط او الوجه ايه فقط فيبقى ده مش مخالف للايه للاجمع عشان هو ما خالفش ما اتفقه على ايه على مخالفته يعني ما خالفش قدر مشترك منه. وإن لم يرفع ما اتفقت عليه الاقوال فوجته هادون سيق القول ده قول قوي اللي هو القول ده قول الثالث ذا قول قوي وهو يعني ترجيح الشيخ, أسامة الشيخ ماشي؟ نعم هو اللي بيه بي بيوافق يعني, بي يعني لو جمع لو جبت القول الأول وأدلة القول الثاني تلاقي هو اللي ايه هو اللي بيجمع عمينة. ماشي؟ القول الأول بيقولوا ايه الاحتمال الثاني أن يكون هذا قول صوابا، ف... يعني لو صوابا صواباً يبقى كان يتقول كلها على إيه؟ على خطأ فدي مش موجودة ليه عشان آه... هو جاب قول ما بين الاثنين والقاول الثاني بيقول ده هما خلاف أيوا بس هما خلاف بس هما متفقين على إيه على, على حادة فما ينفعش يتخالف اللي هما متفقين عليه فانت كده جماعت ما بين الإيه بين قولين من جهة الأدلة يعني ومثلوا للقول الذي يرفع ما اتفقت عليه الأقوال السابقة لأن الصحابة اختلفوا في مراث الجد والإخوة فقال بعضهم يشرك بينهم يعني إيه؟ يعني لو الأب والابن مش موجودين يعني ما فيش, أباء ما فيش أب وما فيش أبناء ماشي ولا بنات فعندنا جد وإخوة فبعض العلماء وهو زيد بن ثابت ومن تبعه قال يشرق ما بين الايه الجد والاخوه يعني الميراث هيبقى للجد والإيه الإخوة وقال للاخوه وقال الاخوه زي الجد وقال الاخرون ومنهم سيدنا عمر الخطاب ان الميراث سيدنا وبكر قصدي ان الميراث للجد والاخوه ايه محجوبون وعمل على الأصل ان الجد هو في مرتبة الإيه الاب يعني ماشي طيب خلاف ده خلاف قوي يعني لو انت يعني دخلت في الأدلة بتاعته خلاف قوي جدا هاجي طيب من ادله الايه ممكن واحد عالم فعلا يجتهد وي... ويقتنع بادله اللي بيشركوا ما بين الجد والاخوه ويقول ايه الايه الجد لا يرث والاخوه هم ما يرثوا ليه عشان من ضمن الادله اللي الاخوه اقوى من الجد فما ينفعش الجد هو اللي يرث وهم ما يرثوش او على الاقل يشتركوا فممكن بعض ممكن واحد من علماء يديك اجتهاده بعد كده الايه اللي هو يقول الاخوة يارسوا يارس والجد ما يارس فهنقول له هنا لأ ليه لأ؟ عشان انت كده خلفت الايه؟ الاجماع الضني خلفت الاجماع لايه؟ يضيما ان كان من جهة الادلة انت كلامك منضبط يعني المسألة دي فعلا صح يعني انت لو نظرت للادلة ممكن غصب عن يعني ممكن انت تقتنع اللي ممكن الاخوة تارس والجد ما يورسش ما يورس يعني أنا كنت وأنا بدرسها كان في بعض الإخوة بقول طب إيه طب ما هو قدلتهم دي مقتضاها للجد ما يرسه كده يعني كفهم معنى؟ ولكن في الآخر اللي الصحابة اتفقوا للجد يارس فإنت لو منعت الجد من الميراثي بقى أنت خلفت الإيه؟ الإجماعي لإيه؟ فالمثال ده مثال فعلا يعني دليل بقى مش دليل مش صحابة لا مش دليل ما هو ما خلفوش لأنه اجتهادهم قدامهم إلى ذلك عادي ولكن ده مثال واضح في الايه في المساله اللي ممكن يحصل فيها حاجه كده الفولتر ده ممكن يعترض عليه في الايه الثاني يعترض بيه على القول على الأول. القول الايه القول الثاني يعترضوا على القول الاول بان طالما في خلاف يبقى ممكن افرض القول الثاني بنفسي ايوه ما هو القول الثالث هيقول لهم ايه هيقول لهم هو في خلاف في ايه في الوجه الكفين يعني اخ لكن ما مفيش خلاف الا من الوجه والكفين ايه محرم فما قصدي فانا معاكم صح الحاجات اللي فيها خلاف انا ممكن اخالف فيها لكن القدر اللي مفيش خلاف انا ما ينفعش اخالف فقدر الثالث هنا بيجمع ما بين الايه من القولين فهمت ممكن نقول ده خاصه الاشكال فين الكلام حتى لو ما مش فيه. ليه ما هو بي بي بي القول الثالث ده طالع في الحتة اللي هما اختلفوا فيها مش طالع في الحتة اللي هما اتفقوا فيها فما قصدي يعني هو القول الثالث ده في ايه في الحته اللي اختلفوا فيها مش في الحته اللي اتفقوا فيها في اللي اتفقوا فيها ما ينفعش يطلع لك في الحته اللي للقول المحدث الذي لقى. وغالبا يعني إيه اصل هو القول الايه بس القول التالت ده بي بي بيحصل اصلا القول الثالث وانا بسبب إيه؟ اللي هو الدنيا بتتضضح يعني دلوقتي انت اصلا انت عارف زي انت مثلا في الايه هديكم سال مثلا انت في في الهندسة مثلا في عملية انشائية ولا اول مرة تشوف المشكلة فبتجتهد بتحاول تحلها يعني جي بعديك واحد شاف المشكلة حلها الطريقة تانية جي بعديك واحد شافها فحل ما. بعد كده بقى عملت ابحاث وفي عشرين واحد حلو بالطرق الفرانية وعشرين واحد حلو بالطرق الفرانية وبالطرق الفرانية ما زيها واحدة مدتة اربعة ومدتة اربعة فالدنيمية اتضحت فيبقى الصح اللي احنا نجمع من ده ونجمع من ده وناخد ايه نفس المثال حصل كتير في الأدلة جوابي ما بتدي مسألة تحصل مسألة جد فيجب علماء مثلا يروحوا قايلوا ايه تحريم عشان تد الزرائع وكذا وكذا وكذا, وكذا يجي على ما تنين وإيه كرد فعل عكسي لل الدم حاسينه ده زيادة شوية فراح يجيب بعدين واحد بعد ما بيجي معدله ده بيجي معدله ده يلاقي اللي الحق في النص يعني هي الموضوع في النص فده موجود زي مسألة مثلاً مسألة مثلاً إيه المس الذكر مثلا فعلماء يقولوا إيه مس الذكر نخض الوضوء ويستدلوا بحديث بصرة اللي هو إيه من مس الذكر في أفطار وحديث ثاني يقول إنما هو بيضعط منك يجي عالم بعد كده يلاقي اللي ده استدلب حديث وده استدلب حديث والجمع ما بينهم بمثلا يعني زي الشيخ الإسلام قال الجامعة اللي ده مستحب وده ايه يستحب مش ياجب مثلا يعني قدس أورو بس يستحب اللي هو يطوض وبعضهم قال الشهوة فهنا ابتدت ايه ليه؟ هنا جاب ده أدلته كلها وده جاب أدلته كلها وجي عالم عنده درائب الأدلة دي ودرائب الأدلة دي فلقى للحق في الوسط فيها مصدي؟ فدا طبيعي. يعني ده بيحصل طبيعي لكن بقى عشان يقى خلف اللي اتنين دوله يروح في حتة تانية هنا الإشكال بفهم معنا طيب ومثل للقول المحدث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان السابقان بما إذا اختلف المتقدمون في العيوب هل يفسخ هل يفسخ بها النكاح فقال بعضهم لا يفسخوا النكاح بالعيوب قال بعضهم يفسخوا بها فذهاب ذاهب بعد عصرهم إلى أن بعض العيوب يعني من الأدلة يعني لا لبعض العيوب يفسخوا بها دون بعض لما كان قلهم خالفا له الإجماع وكذلك مثلوه بالخلاف في متروك التسمية، فلو اختلفوا على قولين مثلا في الزبح ولا حاجة، أحدهما بتحريمه والآخر بحله ثم جاء المتأخر وفرق بين متروك التسمية عمدا ومتروك التسمية سهوا فحرم الأول دون الآخر أو الآخر لما عد قوله مخالفا إيه؟ للإجماع الثالث معنى وهذا والذي يظهر لي أن قال القائلين إن اختلافهم على قولين إجماع على المنع من إحداث قول ثالث ليس بأولى من قول الآخرين اختلافهم على قولين تسويغ للخلاف في المسألة وإقرار لكونها اجتهادية لا قطعية ولهذا فلا يعد اختلافهم على قولين إجماعاً على المنع من إحداث قول جديد والمسائل التي اختلف فيها السابقون على قولين وفصل فيها المتأخرون أكثر من أن تحصى والعصمة إنما ثبتت للأمة بشرط الاتفاق أما مع الاختلاف فلم تثبت لهم العصمة وربما أخطأ كل منهم في بعض في بعض ما قال وأصاب في بعضه الآخر فلا يمتنع عن يكون القول بالتفصيل هو الصحيح يعني هو برضو رايه اللي ليه عارف في زيد الجماعه ايه هو كده شايف فلا يمتنع ان يكون القول بالتفصيل هو صار قلت قلت هو ضايف كلامه في الاول كده اه بس هو, <تصفيق> هو جه ايه يعني في الاخر رأني. ماشي يا ابني <تصفيق> طيب وبي... ايه والذي اظن لان قول القائلين لأن اختلافهم على قولين اجماعنا على المنع من احداث قول ثالث نلو أيه نقول الأول ماشي ليس بأولى من قول الآخرين اختلافهم على قولين تسويف للخلاف في المسألة وإقراء لقبلاش جديدة لقطعية فلهذا فلا اختلافهم على قولين إجماعاً على منع من أحداث قول جديد ماشي ده القول اللي إيه تاني ده لسه بيكمل في القول الثاني ده والمسائل التي اختلف فيها السابقون على قولين وفصل فيها المتأخرون أكثر من أن تحص. والعصمة إنما ثبتت الأمة بشرط الاتفاق أما مع الاختلاف لم تثبت لهم العصم بل ربما أخطأ كلهم منهم في بعض ما قال وأصاب في بعض الأخر ماشي فبيقول إلا أدلة الفريقين ما فيش ولا واحد فيهم أولى من الثاني فطبعا ما جابش أدلة قوية يعني بس أنا بقول لك يعني إيه يعني, هو يعني هو ما تكلمش صحي في ناحية الدليل يعني بس هو يقول فلا يمتنع وأن يقول يكون القول بالتفصيل هو الصدق <تصفيق> يعني زي ما يكون هو مش عارف يرجح قوي بس ايه حاسس كده ان القول التالت هو الافضل يعني <تصفيق> ايه <تصفيق> لا التالت القول بالتفصيل التفصيل دي هو قال لا هو قال ابدا فيها في في الكلام يوسف قال طول لا لا مع المناولاه لم تضبط رسم الهمه معنى كده نحن هم يعتبر ان اختلافكم ده يحد الاختلاف في ما اختلفوا فيه ويمنع الاختلاف فيما لم يختلفوا فيه طيب يعني هو هنا المساله اللي اختلف فيها السكون على قولين وفصل فيها وذكر اكثر من ضحصه وكان يكمل كلامه فصل دي يعني جاب راي في النص ها؟ لا مش هو ايه هو بيكمل كلامه على قول الثاني هو ب... ما هو فصل دي معناها جاب راي في النص مش معناها خالف اللي ده بيكمل كلامه عن القول الثاني؟ ماشي، ما أنا رأيه اللي هو ما ضبطش الكلام صح. يعني هو ما ضبطش الكلام بحيث لو بقى يوضحه هو رأيه وإيه بالضبط وزي ما يكون يعني ايه متأرجح من القول الثاني والثالث أنا رأيه كده عشان هو قال القول الثالث وما أنت بصيبت القول الثالث التفصيل يعني وعاملها عملها بالإيه بالله؟ فهو ظاهر كلامه لو هو فلا يكون قبله بالتفصيل هو الصواب يعني زي ما يكون كده مرجحه بس على خفافي من القابل التاني بس أنا مش هتفرق معانا هو رأيه إيه ماشي عندنا شيخ الإسلام يعني هو رأيه التالت ومشي هو, <تصفيق> هو مقتنع بالتالت وصراحة أنا رأيه للثالث قوي يعني القول التالت ولا التي استدل بها من جعل إحداث القول الثالثي مخالفا للإجماع اللي هو اللي هو المذهب الأول يعني كحديث لا تزال طائفة من على الحق وما في معناه لا دليل في لا دليل فيها على الدعوة لأن المراد بالحديث ليس العصمة من الخطأ في كل مسألة ما وأن نسغرط وإنما المراد بقاء طائفة من المسلمين على الدين الحق ووقوع خطأ منهم في مسألة جزئية لا ينفي كونهم على الحق ووقوع منهم في مسألة جزئية لا ينفي كونهم على الحق إذا لزم من الخطأ مجانبتهم الحق لم سلم من ذلك أحد، ولو سلمنا أن هذا مراد الحديث، فإن خطأ الطوائف التي نقلت أقوال،, أقوال التي نقيت أقوالهم في هذه المسألة لا يمنع وجود طائفة قالت بالقول الحق فيها وإن لم يصل إلينا قوله. يعني مش. ثم إن الحديث ليس فيه أنهم يعلنون قولهم بل فيه أنهم على الحق أي في عملهم مسيرته ما هو هنا جاب بقى إيه كلام الناس اللي بتونك يعني إيه أدلة اللي أمكروا لك <تصفيق> بقى إيه دليل دليل وعده هو أنت لو زي ما قلنا في مسائل أدلة الإجماع هذه من المسائل اللي أنت أدلتها مجتمع على بعض تجعلها قوية في كده في مسائل في الشرع وحتى في الدنيا لو جبت واحد واحد كده مش لكن لما بتجيبها على بعض حتى في الدنيا في الدنيا مثلا تلاقي ايه واحد عايز استدل الثاني مثلا ايه, ايه, ايه عايز يمشيه مش شغل مثلا او حاجه ماشي كثير الاص عمل كذب اص عمل كذب وعمل كذب قال 10 مرات عشر حاجات مثلا فممكن الاولاني يقول لا اصل دي معناها مش كده ودي معناها مش صح وكل واحدة يعرف راي ايه يرد عليها حلو يعني يعرف بس عشان تخلي العشرة مجتمعين مع بعض وفي الاخر الشخص ده مش عايز يمشي ده يبقى صعب فدي في الدنيا. برضو في مسائل في الشرع فيها المعنى ده. ماشي ان للأدلة مجتمع بتخلي الدليل قوي. لكن لو قعدت تمسك دليل دليل ممكن ايه لا يعني انا قلت لك ايه الاجماع حجة الدليل واحد ممكن ما تقتلع. لكن لما جايب لك العشرين دليل او التلاتين دليل بتوعي, بتوعي الاجماع. مجتمعين على بعض. واحد فقيه بيربط ديب ديب ديب ديب ديب ديب ديب دي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي؟ لا هتبتدي أنت إيه تقول لا لذلك شبه إجماع للإجماع إيه دليل صارع إجماع يعني هم الأذيل المجموعة عليهم مثلاً فاللي تلاقي ما بيأخذش بالإجماع ده تلاقيه ظهريين اللي هم يعني إيه مش ظهريين اللي هو ما بيحزم ظهري حزم لا اللي هم يعني اللي هو ايه؟ أرى كلام شو كان وقت لكن اللي هو مش مفند المسألة صح. لكن لو واحد عنده اصول وعنده قواعد وعنده ضبط وجاب جاب كده ادلة الاجماع كلها على بعضيها وعرضها على نفسه يقول اه الادلة مجتمع كده تدل على قوة فإيه فهو يعني ايه نفس الاشكالية ان هو عمل ايه نفس اشكالية طيب هو الكلام ده برضو يظهر لنا ويوضح لنا امتى لما احنا التأسيمة اللي احنا قسم لها قلنا اللي في فرق بين الاجماع الصريح وبعد كده الاجماع السكوتي الاجماع السكوتي نفسه مراتب وبعد كده ان يكون كل علماء قالوا كلام مو عندناش حد مخالف. وبعد كده إيه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه, ايه خالف واحد او اتنين وهكذا. نيجي في الاجماعة الضمني برضو. لو حصل اللي قبل انتشر. او لو لو كلهم صرحوا. مسلا في مساءة الحجاب مسلا عشان نمسك حاجة واضحة بالنسبة لنا يعني. في مساءة الحجاب مسلا لو كلهم صرحوا اللي هي وجود كشف الوجه. واصل باجماعة صريحة. هما مش هنحتاج هنا لمساله الاجماع الضمني وخلاص بقى اجماع صريح طيب لو لو في كتير او في بعض او في ناس اتكلمت وقالت مضى حصل في ازمنه في الحجاب يعني مسألة الحجاب اللي لا يجوز كشف الشعر كشف الشعر وايه وانتشر القول ولم يمكن احد من العلماء مضى حصل في زمان في ازمنه يعني قبل ايه قبل دلوقتي كتير ماشي فده مع سكوتي وهنمسك وهي بقى على درجات الإجماع السكوتي فما فيش داعي لحد ينكر فبالتالي إيه الإجماع السكوتي بدرجات ماشي طبعًا هنيجي بقى في مسألة اللي اللي ما تكلمناش في الإيه في الكلام العكسي ما تكلمناش على الشعر إحنا كل المسألة طول الأم عمالة تتكلم اللي ايه اللي المسألة على قابلين كذا وكذا يعني كل الفقهاء بيقولوا كذا مسألة على قابلين كذا وكذا ما جابش سيرة الناحية الثانية ما جبش سيرة اللي, اللي فيه اللي في إجماع في الناحية أو اللي فين انتشر كلام في الناحة التانية. ففي الحالة دي هيبقى ايه? هيبقى مساءة الاجماعية الضم دي بنفس قوة ايه? لا نعلم فيه خلافا او اللي علماء كتيرة قالوا كلام وما حدش ايه غيره. مفهول معنى? وهكذا فهي نفسها مراتب. هي نفسها ايه? برضو مراتب. مهم جدا في القصول حتة المراتب دي. تتبطلق الدنيا كلها. فيش حاجة كده شألة واحدة. فيش حاجة درج واحد. بس يعني هو الاجماع عموما بالذات عند التعارض يعني, يعني مفيش ولا دليل واحد مفيهوش اخل ورد كل مقلبنا فيها اخل ورد و مع بعض هو ده اللي بيخلي من الاجماع حجي لا هو اجتماعها مع بعض بيخليه قطعي بيخليه حجة قطعي يعني حجة اقرب للقطعي يعني, يعني ايه يعني اللي الخلاف غير سائغ مع بعض بيخلي اللي الخلاف غير ساغل لحد ينكر الاجمع لا يجوز لحد ينكر الاجمع. فموظيف? لكن لو واحد يعني كل دليل لوحده واحده هيبقى الراجح للاجمع حجة. بس لو جي واحد خالف مش هتقدر تقول له انت ايه? انت كده خلافك غير ساغل. فموظيف? الوقت. ايه سأل عادي برحب? ماذا? طيب في كده في حاجة? الساعة كامة? احنا بقى لنا بدي ايه? طيب اه اه انا كنت عايزة اخلص يشمع بس الزهر مش هام خيخلص طيب ماشي طيب هناخد باب واحد بس وايه ممكن حتى ما نديش نحو انا ماشي? أهل الإجماع في حد عايز يمشي أو من ما لحد شيء كسف مع بعض يعني أقران يعني إيش؟ أهل الإجماع الذين ينعقد بهم الإجماع ماشي باعتد في الإجماع بالعلماء المشتهدين بغض النظر عن سنهم وتضقتهم وبلادهم فلا نعقد الإجماع إلا بال علماء العصر المشتهدين وقت النازلة و النظر في النازل والدليل على ذلك أن الآية التي هي مستند الإجماع تدل على أن اللوم يحصل بترك سبيل المؤمنين وإذا اختلف المؤمنون لم يصح أن يسمى ما قاله الأكثر سبيل المؤمنين بل سبيل بعض المؤمنين طب الآية هنا بتكتدم على, الإيه؟ على المؤمنين طب ليه قالوا العلماء ولو أخذ بظاهر الآية لعتد بالعوام ولكن لما كان العوام مأمورين باتباع العلماء بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أصبح المعتد بقولهم العلماء المجتهدون يبقى دلة الإجماع معظمها بتتكلم على المؤمنين ولكن لما كان المؤمنين دول قسمين أو أقسام منهم علماء المجتهدون ومنهم أصحاب النظر والاستدلال ومنهم إيه؟ العوام فلما أمر العوام بالرجوع إلى أقوال الإيه؟ العلماء المجتهدين فبقى إيه؟ بقى الأصل قول إيه؟ العلماء المجتهدين الخلاف في إيه بقى؟ الخلاف في اللي هم يعني هل اشترط العلماء المجتهدين بالشروط الاجتهاد اللي العلماء حطوها في الاجتهاد؟ ولا يشترط اللي هو يكون عنده علم بحيث اللي هيدخل معاهم أصحاب نظر الاستدلال اللي هم في أعلى مرتبة النظر الاستدلال ده خلاف قوي في المسألة ليه عشان أدلة الإجماع مفصلتش قوي في مسألة اشتراط شروط الاجتهاد اللي العلماء فصلوا فيها دي في مسألة أدلة الإجماع كيف هو المعنى؟ ولكن لازم لا شك هيخرج يخرج العوام من مسألة الإجماع ويمكني على ما تقدم أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في حياة الصحابة فاعتد بقوله في المسائل التي لم يقم عليها إجماع قبل بلوغه درجة الاجتهاد يعني إيه يعني يعني الصحابة موجودين وتبعي موجود بلغ درجة الاجتهاد فبعد ملوغ درجة الاجتهاد يبقى يقول إيه؟ فاعتد بيه أما قبل ملوغ درجة الإجتهاد فقالوا معترضين. فلو خالف التابعين المعاصرين لهم من الصحابة لم يعدوا مخالف لم لم يعدوا مخالفا للإجماع لإجماع إذ لا إجماع حينئذ. Dala mu kalifum, abli, abli, bivá mu sťahid. Měla mu kalifum, bád. Lemju, bád, mu kalifum, ližma. Měla mu kalifum, ližma. Lhu, jan. Jan, hu, míš, jan, míš, jan. Měla فالمحدث الذي لا يعرف أصول الفقه وقواعد وقواعده والفقيه الحافظ للفروع الذي لا يعرف أحاديث الأحكام والأصلي الذي لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقولهم في الإجمع لكن الأصلي القادر على الاستنباط إذا عرف أدلة المسألة, المسألة وأحاط بأكثرها اعتد بقوله فيها المحدث إذا عرف اللغة وأصول الفقه اعتد بقوله في المسألة والفقي إذا عرف أصول الفقه واللغة وأدلة المسألة موضع البحث اعتد بقوله فيها وهذا مبني على أن الاجتهاد يتجزأ فيكون العالم مجتهدا في بعض أجواب الفقه ومسائله دون غيره كما سيأتي في باب الاجتهاد نحن قلنا اللي المجتهدين أنواع ففي مشتهد مطلق زي العامة الأربعة والإيه وشيخ الإسلام وفيه مشتهد درجة يعني مشتهد في كل أبواب الفقه ولكن إيه درجته ما وصلتش بورحالة للمجتهد المطلق وفي برضه مشتهد في أبواب الفقه ولكنه في أول مراتب الاجتهاد تقسموا مراتب دايما عشان تعرفوا إيه تثبتوا الدين وبعد كده يبقى في مشتهد في بعض أبواب الفقه واحد درس الميراث هو درس أصول الفقه كويس وضابط أصول الفقه ودرس الميراث دراسة مستوفية فبقى مشتهد في باب الايه الفرائد او المواريث ماشي او باب الزواج او باب الطلاق او باب المعاملات فممكن مثلا دوت الشيخ علي السالوس مثلا ممكن يبقى من من من العلماء في إيه؟ في باب الايه المعاملات ولكن في باب مثلا الجنايات ممكن ايه ما يبقاش بنفس القوه خالص فيبقى يعتد بقوله في باب الايه المعاملات كعالم مفهوم المعنى وهكذا وبعضهم بقى بيبقى مجتهد في مسألة يعني هو حصل آلات الاجتهاد نظر بيستداله كده ولكنه ما استوفاش فقه الدين كله بطريقة تخليه ضابط الاجتهاد في في الدين كله لا عشان انشروط الاجتهاد بلغ الوسع يعني بلغ الوسع في المسائل الايه؟ ولكن هو في مسألة بلغ الوسع فيها وعنده الآلات والملكة اللي اللي هي بتاعة المشتهد اللي هو يقدر يوصل فيها فهي يبقى هنا مشتهد في المسألة مشتهد في الايه؟ في المسألة وبالتالي هيبقى في كتير من المشايخ مشتهدين من الجهة دي من الجهة دي لكن هو كمشتهد يعني مطل يعني مشتهد في بواب الدين لأ ممكن تقول لأ مشوعة بس ممكن يبقى مشتهد في مسألة ماشي؟ وهذا هذا يجعلنا نزهل أهل الإجتهاد في كل مسألة. هنا يعني إي أورد مسألة يعني تحس اللي هو يعني مختلط أو عنده الدنيا إي شبه اللي بيقولوا ما فيش إجماع ماشل الدنيا إيه م... فهذا يجعلنا نجهل الأهل الاجتهادي في كل مسألة. فن نجز بحصول الإجماع فيها مع عدم وجو... مع وجود مخالف وإلا نراه من أهل الاجتهاد فالإجماع مع وجود مخالف لا يمكن الاحتجاج به على الغير لأن الخصم ربما عد المخالف من أهل الاجتهاد فلا يتحقق الإجماع عندهم هو من ناحية العملية هو المشكلة المسائل دي مشكلة اللي هيتعامل معها كمسألة قياسية يعني واحد زي 2 سوى 3 أما اللي هيتعامل كمسألة وقعية المسألة مش يتبقى بنفس الإشكالة فمشكلة اللي بعض اللي بيتعامل مع المسائل زي كده بطريقة قياسية يعني 1 زي 2 فبالتالي بيلاقي حاجات ايه مش مش عارف يضبطها عنده ولكن هي لو احنا نظرنا الى احاديث الاجماع وادلة الاجماع تلاقي الادلة مش ادلة خلاسية ادلة يعني ايه اللي في اعتبار للشرع لمسألة اللي مجموع الامة يقول قول او جميع الامة ايه يقول قول ولذلك تقسمها المراتب مهم تقسمها الايه لمراتب مهم فبالتقسيمات المراتب اللي احنا قسمناه سبع مراتب مع الشخص اللي هيتعامل مع المسألة ومراتب السبعة والستة برضو دي مع دي هتخليك تعرف تضبط الإيه المسألة ولا شك اللي إيه اللي المسألة هتعتبر لكن يعني هنعتبر اللي كل الأم بتقول كلام وانت جاها خلف وكذا طب انت مين طب انت شيخ الإسلام ما ينفعش تخلف ولو فعلًا إجماع صريح أو إجماع سكوت واضح ولكن لو لا نعلم ما فيه مخالف ماشي أما لو انت واحد يعني ايه على باب الله يعني تخالف ايه ولا بتعمل ايه انت تهجص انت جاي تهجص بجاي تخالف ف... فلا شك الاعتبار مراتب الاجماع مع اعتبار مراتب اللي بيشتهد دي معا دي بتزبط طب ما نيجي بقى نتكلم في المسألة بيقول دي هذا جعلنا نجهل اهل الشهد لا اوالكبام ده لو هو بيتكلم على ايه على الاجماع الصريح أما لو بنتكلم على الاجماع السكوتي لا ما ما, ما هو سكت يا عم اعتبره كذا هي الاشكالية ايه لو يكون صاحب نظر استدلال وأنكر ففي الحالة ديت هل يعتد بإنكاره ولا لا يعني يعني هنقول ده مشتهد ولا مش مشتهد وديت غالبا مش وردة في في يعني في كل المثال في المثال اللي يشمع السكوتي فيما أعلم يعني يعني بعلماء مش يعني ايه فهمين قصدي ففي الحالة ديت من ناحية الواقعية الكلام ده مش هيحصل هو السكوتي السكوتية وفوش المشاكل في الموضوع ده المشاكل ده ممكن نتلغبط فيه في مسألة الإجماع الصريح ومسألة الإجماع الصريح يعني إيه قليلة وفيها نصوص قطع يعني إيه ما تفهم؟ هذا يجعلنا أنجح الأهل الإجتهاد في كل مسألة ذكرنا مثلاً ما السنيين يعني فعلاً مش كل مسألة هي معروف مين الأهل الإجتهاد فيها وبالتالي ما نعرفش نحن نطر إجماع في المسألة تمام ما هو بعد هالإيه بقى؟ فانا ناجز بحصول الاجماع فيه اه اللي هو كل المسائل لا لا هو مش قصده ايه هو مش قصده كده لا هو اي دي بيقولها اللي بينكروا الاجماع اصلا عشان قريت في الموضوع عندي خلفية فشبه من شبه اللي بينكروا الاجماع ماشي فهي دخلت معايا بيقول هذا يجعل مسائل اهل السنه دي في كل مسألة فلازم بحصول اجماع فيها في المسألة احنا مش عارفين بقى ما احنا عارفينها لسه فالكلام ده صح في الاجماع الايه الصريح لكن في اجماع سكوتي مش وارد عشان هم سكتوا يا عم الناس كلها سكتت هم يعني ايه 80% من الام قالوا كلام في المية التانيين سكتوا ما عندناش احتمالاتهم سكتوا لغرض مثلا سياسي او بتاع كذا فباقي جماعه خلاص طب اللي سكت ده هنصاحب نظر الاستدلال ولا هنصاحب المهم سكت احنا ما... لكن الاشكاليه تحصل امتى لو صاحب نظر الاستدلال اللي احنا يعني ايه قال امكر فقلنا انت مش من اهل الاجماع انت من اهل نظره الاستدلال وبعدين طلع مشتهى احنا مش عارفين ادي ما ماولتش اصلا يعني مثال يجمع عن فاش الكلام ده. ففي الاخر ده كلام ايه? سنطل. كلام اه انت تتكلم بقى ايه يعني ايه واحد بيستدل ان احنا زي عم حطيلي في الواقع بعدين يتكلم ما فيش واقع. اه? في بدل يلوم ايش هنعتبر مش هيفريم معانا في حال. ماشي? في هو ايه ضبط الخرق بين المشتاجين المطبط والمشتاجين اللي اعطلوا. طب ده يمكن واحد. ان شاء الله ارضه بالاجتهاد بقى. ان شاء الله بس ده اخر التكار. إن شاء الله ربنا يصل امني. ماشي? طيب. خلاص كده? فات اه سعى طيب. كفاية عليكم كده عشان ايه? ايه? كفاية عشان ما نتقولش عليكم. آه بس اهم حاجة بس نخرج بها من الموضوع اللي ايه المراتب. مين اللي يقدر يسمع المراتب? مراتب الاجماع? ومراتب المجتهدين والتعامل كل تعامل كل واحد مع مرتبة بتاعتم. مين اللي يعرف يقول الكلام ده? هو ده يعني ايه الكلام التاني ده موجود في الكتب لكن لو اقول لكم ده عشان تتعب عشان تلاقيه اللي هي المراتب دي فضل كل مرتبة الاجماعة الصريحة لا اول مرتبة الاجماعة الصريح ماشي؟ صح؟ ايه مع الصريح ده نوعين قطعي واللي خلفه يبقى كافر اللي هو منقول بالتواتر وهو ايه وهو صريح طبعا ده قليل جدا والنوع التاني اللي هو حجته برضو شبه قطعية ولكن منقول بخبر الأحد مش منقول بالايه بالتواتر ماشي وده لي أمثلة وده لي أمثلة الحاجات اللي بدين بالضرورة كلها اجماع صريح منقول بالتواتر عشان التواتر ما رواه جمعا جمعا أو تقطع ما خطأ الكذب فهي كده هي ماشي كده أصلا انت ولا قادر يعني فهمين قصديك وده جزء كبير من الاجماع الصريح مش مش مش, مش بس ايه بس الجزء الكبير ده ادلته قطعية يعني ادلته في, في السنة والقرآن صريح ماشي وبعد كده الاجماع السكوتي الاجماع الصريح ده هنعتبره بقى حاجه واحده يعني بس انا بس, بس ما لكمش بعديها الاجماع السكوتي الاجماع السكوتي ده نفسه مراتب وقلنا المراتب بتاعته اما اجماع سكوتي أيه? اكثر العلماء! قالوا بيه! وما فيش احتمالات اللي يكون في حد سكت الغرض معين! وبعدين بدل اكثر يبقى مثلا عن بعد كده بعض العلماء. وبعد كده بقى هنمسك الاحتمالات. في احتمال بس ضعيف في احتمال قوي بس مش قوي قوي وفي احتمال بقى ايه في غاية القوة فالاحتمال اللي بغاية القوة ده ده إلى ما ده يعني المسألة اللي هيبقى فيها الاجماعي السقوتي مش قوي حجوته مش قوي فالمعنى هيبقى ايه هيبقى اكثر العلماء يعني هيبقى في مرتبة اكثر العلماء مش مرتبة اجماع سكوتي ماشي وبعد كده بعد اجماع السكوتي لا نعلم فيه مخالفا لو كان من مدقق زي ابن قدامه مثلا الناوي ماشي وبعد كده الايه اللي احنا العلماء كلهم قالوا كلام وما حدش خالف بس ما ذكرش لا نعلم فيه خلاف وبعد كده شبه الإجماع اللي هو كل العلماء قالوا كلام خلي بالكوا الدرجه اللي قبل بعضهم بيقولوا عليها الاتفاق ده كلام النووي النووي بيقول اتفق العلماء لما يكون هو اللي هي الدرجه اللي انا قلتها دي العلماء قالوا ولكن هو مش قادر يثبت الاجماع اللي هو الاصطلاحي اللي هو ايه فبيقول فبيقول فيها اتفق العلماء اما بيقول اجماع بيبقى بيقول اجماع إيه؟ يعني عنده الاجماع ثابت. يا اما اجماع صريح يا اما اجماع سبوتي. فاهمين? بعد كده لان اعلموا في بعد كده بقى بيبقى الهواش باجماع اللي ايه العلماء كلهم اجمعوا الا واحد او اثنين بعد كده ايه? جماهير العلماء سلفا وخالفا ودي كده ما بتتقال كتير منها شكل الاسلام بيقولها كتير وبعد كده الا اما دول الايه مراتب الايه الاكثرية. يعني مراتب. طب نيجي بقى مراتب الايه العلماء? فالمجتهد المطلق اللي هو زي الإجماع الأربعة زي شف الإسلام ده أعلى مرتبة الإجتهاد فده مش هيخالف طبعا الإجماع الصريح ومش هيخالف جزء كبير من الإجماع اللي السكوتي بس ممكن يخالف الدرجات اللي اللي في الآخر السكوتي واللي بعد كده كمان ممكن يخالف طب واحد أقل بقى هو مجتهد بس مش درجة الإجتهاد المطلق مجتهد في الوسط كده. فيبقى اللي السكوتي ما يخلفوش الا اقل درجة فيه ولا نعلم فيه خلافا اه ما ينفعش يخالفها بشهولة بقى ما ينفعش يخالفها الا لو هو فعلا يعني عنده المقادلة واضحة مش مش بقى نسبة ستين في المية الاربعين في المية لا ده هو عنده منه بالربنا كده بنسبة تمانين في المية فدي حاجة تاني ماشي طيب مشتهد لسه في بداية درجات الاجتهاد اه لا مش هنلف عن يخالف ما لا نعلم فيه خلاف. طيب وهننزل بقى. كل ما ننزل كل ما ينفعش يخلف الدرجة إيه لغاية بقى ما واحد لسه ببدأ طلب العلم أو كذا ما خلفش إيه ما الأربع بسهولة ولذلك بقى قاعدة اللي أنتوا خدتوها اللي هو إيه القول بقول الجمهور الأخذ بخالو الجمهور أولًا من الأخذ إيه بخلاف ماشي طيب دي بس إيه مهمة عشان إيه ب أنتوا ملخصوا والباقي بقى أنتوا عارفون والجماعة ضمني طبعًا فهمتويا. <سؤال> سبحان الله وحملك أشهد أن لا إله ان شاء الله كده خلاص مفيش تحميل انا بسمع انا لسه عقلي فك هو من قال مشتوش قالت الاجابه عن اللي ما ظهر هو هو هو بيوزر أواده تمين متأخر هو إستغرقناه أوه نعم الحمد لله موضوعه يبقى الأفضل من سويا. اللي يفك بس طبعاً بعض عايزه حكنا عشان عمليات الغلط بس عبطة مفتوحة ما نصلحه. رأيي كده ما اللي خلاني أحمله اللي وضعته مموجود لأنه بس عملية بسيطة بسيطة. إحنا جوة أنت وأنا نحن ببصوا من هنا tedy je to že mám يعني ممكن اري اري ما لا احفظ بالليل عشان نحاول نصل للهدف بس اذا علينا يعني في يقولوا الرساله دي 24 بس هو Grazie voglio un